استقروا ربكم الذي خلقكم من نفس وعاهدت وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء ان الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وَلَا وإن خفتم أن لا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا قُل لَّا لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ لَفْسًا فَانكُلُوهُ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا أعووا إليهم أموالهم ولا دون في ومن كان فقيرا فليكن بالمعروف دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب من من ترك الوالد. يسمت ألو القربا واليتم والمساكيل منه وقولوا لهم قولاً وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا فإن كن نساء فوق ثلتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها وليبعيه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له I'm فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيتي For فَكَمْ مِنْ يُصْفَارٍ وَكَمْ مِنْ جَوَّعُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ كل من بعد وصيتي وصيل بها أودين، con And if من بعد وصية يوصى لود الله وَمَن يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدخلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوزُ العظيم بين ولات ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستحلوا عليهن يشهدون فامسكوهم في البيوت حتى توفاهن الموت أو يجعل الله له سبيلا ولذان يأتيانها من لفضيله الدكتور محمد Quan إن من الله وكان الله عليما حكيما وليست توبا للذين يعملون السيئات قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار لهم <تصفيق> وابشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداه النقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتا مبيلى وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم مفاقا غليرا لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان ساء سبيلا صدق الله العظيم